الباب السادس والثمانون باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان متفق عليه زاد في روايه لمسلم وان صام وصلى وزعم انه مسلم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما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 وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين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 من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فلياتنا فأتيته وقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا فحثا لي حثية فعدتها فإذا هي خمسمئة فقال لي خذ مثليها متفق عليه